انا عشان كده عشان كده سواء بتكلم في راجع لك رب بنفسر صور سواء بتكلم في انفلونزا الخنازير بنتكلم في ايات واحاديث لان وجدنا يا جماعه عايزين لفوق بقى عايزين يحصل ثوره قرانيه في الأمة عوده للقران والسنه ولكن عوده حقيقيه مش عوده اسميه خايفين من انفلونزا الخنازير ليه معاذ بن جبل كان بيقبل الطاعون زي ما قلت لكم وبيقول اللهم انك قدير وا اللهم ان هذا قليل ولكنك تبارك في القليل هو كان عايز يموت بطعن عايز ابو ربنا سمعت مسلمين ما نخافوش من الموت امال القضيه القضيه ان احنا نحب ربنا واحنا مستعدين للقاء نقابل ربنا واحنا فعلا فعلا ما احناش مجرمين في حق حرمات الله سبحانه وتعالى يعني انا عايز اقول كلام كتير كتير, كتير جدا ولكن جماع هذا الكلام يا جماعه فلولا اذ جاءهم باء تضرعوا هو دي الرساله لولا اجائهم باسنا الابراض اللي موجوده دلوقتي تضرعوا قالوا يا رب عايزين الامه كلها تقول يا رب عايزين الامه كلها ترجع لربنا ده مقصد هذه الرساله ده مقصد هذه الرساله الخطيره الامه كلها ترجع لربنا الامه كلها تعود للقران تعود للملك سبحانه وتعالى عايز اديكم توصيهات قبل ما سي الدرس الليله اول توصيه وهي اخطر توصيه دلوقتي اللي هو 13 و14 و15 صيام 13 14 و15 يا جماعه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه 13 في الشهر العربي الجمعه النهارده الجمعه اهو يعني الجمعه الجايه اول ايام فانا لو ما ينفعش بلحق اقول الجمعه الجايه لان هيبقى فات يوم فعلا يبقى الجمعه الجايه ان شاء الله 13 السبت 14 الخميس 15 ثلاث ايام من عند ربنا ما نفرطش فيهم ما نخبنش في الصف قضي ابدا باذن الله يبقى 13 و14 و15 يوم الجمعه والسبت والحد ان شاء الله الحاجة الثانيه يا اخواني ان يعني انا كنت بتكلم وقت في سوره طه اخواتي في طه خواتي في طه بتكلم هاجر القرآن بتنادي على هاجر القرآن بتقول له فوق فوق ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن القران بيقول قال هبطا منها جميع يعني ربنا بيقول لادم انا منزلك انت واللي خرجك من الجنه يعني المفروض تترعب يعني انت لما نزلت من الجنه عايز ترجع تاني هترجع ازاي واللي خرجك منها موجود معاك مستمر في ظلالك يبقى الحل وإما ياتي انكم مني هدى فمن اتبع هداي ان لما القران يجي نتلقاه بشوق ولفه على فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى عايزين يا جماعه نفهم بيمه القران في حياتنا درس الليلة بجانب انه الانفلونزا الخنازير باحط شحن بينية في السلسلة بتاعتها جعلك يا رب احنا فصلنا بفضل الله خمس صور من السلسله ولسه ثلاث صور ان شاء الله باذن الله الرحمن والوقاء والحديد باذن الله انا انا مش عايز هدف السلسله يغيب انا مش بتكلم عشان اوعظ بس انا بتكلم عشان نتطابق في القرآن اللي هيخرج من هذه الرحلة وهو لسه ملوش ورد قران ثابت لسه ما بيحفظش القرآن لسه ما بيحبش القرآن لسه ما بيشتاقش انه يسمع كلام ربنا ويفهم كلام ربنا ويجتهد في حفظ القران يبقى غبن في هذه الصفقه يبقى غبن في هذه الصفقه يا جماعه عايزين نلحق عايزين نتشحى اتجاه كتاب ربنا اهو الايات اللي قدامي بس الصفحتين دي ده صفحتين من كام صفحة في القران من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا هيروح في مصيبه اللي اعرض عن القران ضان ذكري فانه له معيشه ضنك الحياه من غير القران ضنك وعما يوم القيامة عام لان كان عام اصلا اهو ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى اليك وحي الرسول عارف امتى القران وقل رب زدني علما يعني زودني في القرآن ربنا وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ربنا يقول ايه بعد كده هيحضرنا على القران بعد كده ايه هيشجعنا على القران بعد كده عشان كده انا عايز الليله نقوم بصوره طه او خواتيم طه اخر ثلاث صفحات عايز اللي هنا يا جماعه نعيش مع القران عايز كل اللي نعيش مع القران عايز قيام الليل بالقران بقى يجي في حياتنا الارتباط بالقران يجي في حياتنا بقى هنفضل مشغولين لغايه امتى مش خايف ان يجي في شكوى يوم القيامه شكوى تتقدم في يوم القيامه شكوى. شكوى من مين من رسول الله انا يتقدم في شكوى ايوه ربنا ايوه وقال الرسول يا رب ان قومي قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجروا يا رب هنامل ايه ساعتها يا جماعه نروح فين ساعتها يا جماعه يا عباد الله القرآن التوصية الثانيه قضيه العمره يا اخواني انا والله يعني انا فعلا انا انا حزين جدا ان في كثير من الشباب بيقول طب انا هعمل ايه طب يعني ممكن يكون السعر بتاعها زياده عن امكانياتي شويه والله يا جماعه يا جماعه دي اسعار رجب يعني احنا مش طالعين في شهر 6 وطالعين الو... احنا طالعين يا جماعه في يعني في 7 7 باذن الله سبحانه على دي اسعار رجب يا إخوان. احنا جاهدنا عشان نجيب اقل حاجه يعني يعني فقدر الوص يعني سبحان الله نية العمره دي اعلم الملك الجليل لا اسالكم عليها اجره ولا الجمعيه الخارجيه بتاخد فيها مليين امال نيه العمره دي العمره دي جهاد جهاد في رقبه كل الدعاه ان هم يفتحوا قلوب الناس على بيئه مكه والمدينه جهاد من اكل ان احنا نحاول نفتح قنوات توعيه للاباء والامهات ان هم يطلعوا هم واولادهم عشان بيت مكه والمدينه عشان يرجعوا مخصولين متغيرين فهذا ما استطعنا وهذا ما وسعنا يعني مساله محاوله ان احنا ندخل فيها عمره بريه او ندخل فيها يعني عمره مثلا برية وبحريه والله احنا بنحاول يعني انا كلمت يعني اخواننا في الجمعية وبنحاول ولكن هي دي الامكانيات هي دي الوسع هو ده الوسع قدر الوسع يعني الله يسامح اللي كان ان دي بقى تسارع يعني هو السعر مش غالي قوي ولكن بالنسبه ل لل... يعني الشاب الفقير فعلا ممكن يبقى سعر مش في امكانياته ولكن الله يكرمنا كم سعر انا من ست سنين رحت عملت عمره كانت ممكن تتكلف العمره ايام حوالي 500 جنيه تذكره كفينا ب جنيه على بتقعد هناك ما... بتقعد. كان الشباب بيعملوا كده ان وقتها ممكن يقعد في الحرم على على كانت العمره بتتكلف حاجه بسيطه الغني بقى اللي عايز يروح طيران ويقعد على راحته كان ده وضع ثاني انما اللي كان مع 500 جنيه كان يعرف يعمل عمره دلوقتي للاسف فات اصرعوا ضرب 4000 جنيه وهنعمل ايه يعني يعني دي حاجات خارجه عن ارادتنا خارجه عن ارادتنا فعلا ويعلم الله سبحانه وتعالى ويعلم الله ان الواحد بيجاهد حتى يؤدي النصيحه لله لهذه الأمة ان الواحد يريق نفسه عشان هذه الامه ان الواحد مستعد يتفتت عشان الله لا يقصف الارض وعشان امه محمد في وعشان الدين يرجع ممكن ليه وعشان رايه الإسلام تعالوا وعشان المسوخ اللي اتمثخت في الشباب والبنات دلوقتي تعاد احياها ثاني وانقذها ثاني الواحد يمشي في الشارع بيقول ان يحيي هذه لو بعد موتها ازاي الله قادر الله قادر واحنا هنجاهد لاخر لحظه في حياتنا إن الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى قضيه ورد القران يا جماعه ما ننسوش ابدا ورد القرآن الورد اليوم للقران يا جماعه الورد اليومي كل الايات ديت ونحشر المجرمين المجرمين اللي معرض عن القرآن اوعى تقرض عنه اعراض الهواء اوعى تقرض عنه اعراض قيام للبي اوعى تقرض عنه اعراض حفظ اوعى تقرض عنه اعراض فهم اوعى تقرض عنه اعراض تطبيق عايزين نفوق ولن يقودنا إلا القران الكريم المجيد العظيم موعدنا المره الجايه ان شاء الله باذن الله مع سوره الرحمن ما تنسوش تاني 13 و14 و15 انا لما بيكون في 13 و14 و15 لو, لو الواحد بيموت بجاهد ان انا بحث لاني فعلا الابادات دي هتقذ هذه الامه وتحذر الامه وتملى صحائفنا بالحسنات ان شاء الله نقدر بقى نقدر نعوض اللي فاتنا في الله سبحانه وتعالى اني داع فانمنوا اللهم يا ذل الجلال والاكرام اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من أهلك كوا خاصتك اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا ولا تتولى عنا اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وثبت على الحق أقدامنا ونقص حائفنا اللهم تقبل علينا توبة لا نرد على اقوابنا بعدها ابدا اللهم في الشباب المسلمين واهدي فتيات المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين من الاوبئه وتعول امراض اللهم اشفي كل مريض مسلم واغفر كل ذنوب المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم نجح الصلبة في الامتحانات يا رب العالمين اللهم نجحهم في الامتحانات ولا تفتنهم بالدنيا ولا تجعلهم في الدنيا من المفتونين ولا تجعلهم بالدنيا من المفتونين اللهم اهدي امه حبيبك اللهم انزل الهدايه علينا اللهم انزل الهدايه على أهل امك حبيبك اللهم انزل الهدايه على شباب هذه الامه وعلى رجالها وعلى نسائها وعلى اطفالها يا رب اعدنا يا ربي لدينك ردنا يا ربي الى دينك ردنا يا ربي الى كتابك انقذ هذه الامه يا رب احي هذه الامه يا رب انقذ شبابها يا رب انقذها واغفرها يا رب ردها الى القران والسنه ردها الى سنه حبيبك ردها كي تكون امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا رب ردها حتى تعود امه الدعوه اليك يا رب يا رب يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب واهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير